صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ملاحة و هدينا المصدر ملاحة و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 واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وبعد فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس السيره النبويه في الدرس الماضي كنا نتكلم عن سياسة المفاوضات التي انتقل إليها مشركو قريش في مكة المكرمة بعد أن وجدوا أن الإذاء لا يجدي تحدثنا عن سلسلة هذه المفاوضات وكيف أنها هي الأخرى لم تجدهم شيئا حاولوا أن يغروا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمال فلم يستجبهم إلى ذلك حاولوا أن يغروه بالملك، فلم يستجبهم إلى ذلك حاولوا أن يغروه بغير ذلك من المغريات المختلفة فلم يستجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وعندئذ عادت القطيعة من جديد بينهم وبين المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالوا له إن كنت كما تقول صادقا إذن فمن ربك أن يبعد هذه الجبال التي ضيقت علينا مدينتنا ومن ربك أن يفجر لنا في أرضنا أنهاراً أن وينابيع بلاد الشام والعراق ومن ربك أيضاً أن يحيي بعض الموت من أجدادنا وآبائنا حتى نسلهم عنك أصادق أنت أم كاذب وليكن في فيما بينهم قصي بن كلاب فإنه كان الرجل صدق حتى نسلهم عنك ومن ربك أن يكرمك بقصور وأبني من زخارف ولآلئ وذهب طبعا قالوا له هذا الكلام على سبيل الصخرية فلما لم يجيبهم إلى ذلك قالوا لقد عرفنا أن هذا الذي يأتيك أو هذا الذي تسميه قرآنا إنما يكتبه لك واحد من اليمام اسم الرحمن ونحن لن نؤمن بهذا الرحمن أبدا ذكرنا ذلك وذكرنا ما ينبغي أن نستنبطه من سياسة هذه المفاوضات وقفنا عند الدلاله الثانيه الدلاله الثانيه نعود فنتممها اليوم وهي أن موقف المصطفى صلى الله عليه وسلم مما عرض عليه المشركون يدل على أن الله عز وجل تعبدنا بغايات وتعبدنا في الوقت ذلك بوسائل إلى هذه الغايات لم يأمرنا بأن نسير إلى الغايات التي أمرنا بها بأي الوسائل نجتهد فيها بأي الوسائل نبتدعها لا <تصفيق> تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالغايات يعني لا يجوز لي أن أقول الغاية التي كلفني الله عز وجل بها هنا أو في ديار الغرب أن أنشر الدعوة وأن أعرف الناس على الإسلام وأن أدخل محبة الإسلام في قلوب الناس هذه هي الغاية اذا كانت هذه الغايه فانا بيسعي ان يعني اضع اي وسيله ممكن ان توصلني الى هذه الغايه ولا حرج مثلا يمكن ان اقول انا الان في بلاد الغرب ولكي اصل الى الغايه التي ابتغيها من ترسيخ الاسلام في المجتمعات الغربيه ينبغي أن أغض النظر عن كثير من المحرمات إذا وجدت أن الأمر يقتضيني أن آكل الربا أو أن أرحل لا أغض النظر واكل الربا ذلك لأنها الوسيلة التي لا بد منها لكي أنشر الإسلام ولكي أرسخ مع الزمن جذور المجتمع الإسلامي في ديار الغرب يعني أنا الآن ماذا صنعت تلاعبت بالوسائل في سبيل الغاية التي أمرني الله عز وجل بها أو مثلا هنالك فتيات مسلمات كثيرات في الغرب لكن في كثير من المجتمعات الغربية يؤثر الحجاب ربما جاء انسان ممن من يخططون للدعوه ومن يخططون لنشر الاسلام مثلا يقول لا حرج لا مانع من ان تتساهل الفتيات في امر الحجاب وان تلقين الحجاب في سبيل ان يكون لهن وجود في الجامعات وفي المؤسسات الغربيه ذلك لانها الوسيله التي لا بد منها لنشر الإسلام في المجتمعات الغربية طيب ماذا صنعنا نحن في هذه الحالة اخترعنا الوسائل من عندنا ظننا منها بأنها تشرع ما دامت هي الخادم للغاية لا هذا غلط رب جل جلاله كما شرع الغاية وألزمنا بها شرع لها وسائل معينة ونهانا عن أن نخرج عن هذه الوسائل لو كان من الجائز أن يتلاعب الإنسان بالوسائل مدامت تضمن الوصول إلى الغاية لكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس باتباعها أرض عليه الملك وبصدق العرب كانوا يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم وكانوا يثقون بصدقه وأمانته وكان سيدنا محمد صندوق الأمانات والودائع عنده فلو أنه وافق على أن يتخلى عن الدعوه ويبايعوه على الملك لبايعوه فعلا طيب النبي عليه الصلاة والسلام لو كان جائزا اختراع الوسائل من عندنا للوصول إلى الغاية التي شرعها الله لكان النبي أول من فعل ذلك كان قال طيب أنا الآن أبايعكم على الملك ويتربع الرسول على عرش الملك ويصبح هو الامر ويمسك بالقيادي وعندئذ يستطيع أن يفرض النظام الذي يشاء على المجتمع المكي ويستطيع أن يفرض العقيدة التي يشاءها أصبح ملكا وأصبح مبايعا لكن هل فعل ذلك ما فعل ذلك قط اطلاقا طيب على ما يدل هذا يدل على أن ربنا كما أمرنا أن نسير إلى الغاية التي أمرنا أن نسير إليها أيضا أمرنا أن نسير إلى الغاية في طريق معين لا نتجاوزه يمنة ولا يصل الرسول صلى الله عليه وسلم فكر في يوم من الايام يعني اجتهادا منه وظن منه بان هذا يعني لا يضير استوقفته ثله من مشركي قريش من صناديدهم وزعمائهم وأخذوا يناقشونه واخذ رسول الله يكلمهم عما جاء به واخذوا يصغون السمع اليه النبي عليه الصلاة والسلام تأمل فيهم خيرا في هذه الأثناء جاء أحد أصحاب رسول الله المساكين الدراويش عبد الله بن ام مكتوم ضرير سمع النبي يتكلم مع ثل من الناس فاتجه إلى حيث يقف المصطفى صلى الله عليه وسلم وانضم إليهم وأخذ يسمع خطر في باله سؤال وسأل النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا النبي هنا فكر باجتهاد ما في شيء خالف الشرع ما في يعني أمر خالفه لا أنه عبد الله ابن أم مكتوم من أهل البيت وكل يوم يراه يجلس إليه وممكن بعد قليل يجيبه عن سؤاله بكل يعني صدر رحب وبكل اتساع لكن الآن هذه فرصة سانحة الزعماء قريش الآن يصهون السمع إليه وهؤلاء مستكبرون ينبغي أن لا يعرض عنهم ما استجاب لكلام عبد الله ابن أم مكتوب سألوا مرة ومرتين والنبي أعرض عنه طيب لاحظوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في, في الأسلوب ظن منه بأن هذا هو الذي يحقق الغايه لكن هل وافقه الله على هذا لا انزل سوره بكاملها نعم عتابا للمصطفى صلى الله عليه وسلم هي كما تعرفون سوره عبس عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكره اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها إلى آخر السورة إذن هذا النهج من المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا العتاب من الله على ما دلنا دلنا على أن الله عز وجل شرع غايات ينبغي أن نسير إليها ولم يأذن لنا أن نسير إلى هذه الغايات بالوسائل التي نخترعها من عندنا واضح يعني مثال اخر هل يجوز ان اقول طيب الان المسلمون الناس الذين يدخلون في الاسلام في ربوع الغرب كثر لا سيما النساء في الواقع ان عدد النساء الداخلات في الاسلام اكثر من الرجال والمراه تدخل الاسلام وزوجها باقي على كفره ماذا نصنع والحكم الإسلامي بنص القرآن أنه لا يجوز أن تبقى المرأة المسلمة تحت عصمة الزوج الكافر طيب لو أنا قلت آه المصلحة الوسيلة تقتضي الآن أن غض النظر عن هذا الحكم ولتبقى هذه المرأة المسلمة التي أسلمت بالأمس في تحت عصمة زوجها الكافر لأن مسكينة دخلت الإسلام كيف بدأت تروح وتترك زوجها وتترك أولادها وتتبع ثر الأسرة لا نغير الوسيلة من أجل هذه الغاية يجوز لا يجوز لأن النص يقول لا نعم إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهم هذا كلام الباري عز وجل طيب إذا لا يجوز لي أنا كداعي إلى الله كمعرف بدين الله نعم أن أتلاعب بالوسيلة من أجل الغايه خلاص أقول لهذه المرأة التي دخلت الإسلام عندما تسألني قلت والله شرع الله يقول كذا وكذا واتلو عليها كلام الله سبحانه وتعالى ورب عز وجل أرحم بها مني نعم وفي وسيلة فالتعش مع زوجها لكن لا كزوج كزوجة نعم تجلس في غرف خاصة بها ويتجمعهما دار واحدة وتتحجب منه ويجري بينهم الكلام ولعل ذلك يكون سبباً لهداية اما أما أن تبقى العلاقة الزوجية ساريه مخالفين كلام الله عز وجل كانما نخطئ الله عز وجل ونقول يا ربي يا هذا كان ما في مشكله في العصور السابقه لكن هلا هل والغربيين عم يدخلوا الاسلام لا لا هلا هل هذا الحكم ما بيمشي حاله لازم نسهل لازم نقول لك انت راح تجي تصحح كلام رب العالمين خير نعم ومع الاسف ايها الاخوه مع الاسف مع الاسف هنالك مسلمون حركيون يخالفون هذا الذي نراه الآن في نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم متعبدون بالغاية لكن لهم أن يخترعوا من الوسائل ما يشاؤون لخدمة تلك الغاية لا يا أخي ربي عز وجل وضعك أمام سلسلة وسائل ينبغي ان تلتزم بها ووضعك امام غاي وراء هذه الوسائل ايضا ينبغي ان تلتزم بها ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حدثت ان امراه امريكيه دخرت الاسلام وزوجها غير مسلم وأرسلت تسأل ما الحكم الشرعي جاء الجواب مما يسمى المجلس الفتوى الأوروبي وهو مجلس أعلن أنه لم يرد به وجه الله عز وجل نعم جاء الجواب لا بس فلتبقي تحت عصمة زوجك الكافر لا بس تلقت هذه الفتوى لم تشم فيها رائحة الإسلام لاحظوا امرأة ما مضى على الإسلامها ربما أشهر قالت أنا لم اطمئن إلى هذه الفتوى أنا أرى أنها غير ملت مع الإسلام الذي دخلته وانفصلت عن زوجها مجلس الإفتاء الأوروبي يقرر ما يخالف القرآن والمرأة التي أسلمت بالامس اشد غيرة على كتاب الله عز وجل ومجلس الإفتاء له ربي معظمه لا علاقة لهم بالفقه معظمهم لا علاقة لهم بالفقه أبدا المختص الفلسفي المختص علم الاجتماع المختص كذا مسألة لطبخ منهج معين حسب الظروف التي رونها نعم في أوروبا أو أمريكا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترى وضعت أمامه وسائل قريبة لنشر الإسلام في مكة ولفرض النظام الإسلامي طيب لكنه صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع هذه الوسائل أبدا ولم يقبل إليها ذلك لأن الله لا يرضى ذلك ديننا دين صدق دين استقامه في الوسائل والغايات نعم اذا وجدت بين اناس فسق فجر تائهين نعم عاكفين على الغي وأريد ان اجذبهم الى الهدايه هل يجوز لي ان اقول انا لكي اجذبهم الى الهدايه ينبغي ان يستانسوا بي فانا اجالسهم على المنكر جلسوا على شرب الخمر أجلسوا معهم طبعا أنا لا أشرب لكن أراهم وهم يشربون وجاملهم أسكتوا على محرماته أراهم وهم يتكلمون بالكلام والعياذ بالله المحرم طيب أسكتوا عنهم لماذا يا أخي؟ لأن هذه وسيله لكي يستأنسوا بي وعندما أدعوهم إلى الهدايه يكونوا قد استأنسوا بي فاستطيع أن أجلبها نقول لا بأس ما اشتهت. لا يجوز هذا شرعنا عز وجل شرع الوسائل وأمرني بالانضباط بها وشرع الغايات وأمرني أيضا بالانضباط بها هذا ما ينبغي أن نعرفه في هذا الصدر طيب الدلالة الثالثة هي ما نلحظه من هذه المطالب التي طلبها المشركون من رسول الله طبعا كلنا نشم فيها رائحة الهزأ رائحة السخريه نعم عندما قالوا له يعني مر لنا ربك أن يباعد هذه الجبال التي ضيقت علينا وأن يفجر لنا ينابيع وأنهار مثل بلاد الشام والعراق نعم ومر لنا ربك أن يبعث لنا اجدلنا الاموات اللي ماتوا وليكن بينهم فلان حتى نسالهم عنك الى اخر ما طلبوا طيب الباري عز وجل كان ممكن ان يحقق هذا كله طيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهم قال لا لا ما انا بطالب ربي شيئا من ذلك لماذا لانه علم انهم ساخرون وانهم ليسوا صادقين وقد أيده الله عز وجل في ذلك عندما أنزل قوله وقالوا لن نؤمن لك لاحظوا تصوير القرآن لموقفه وقالوا لن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكه قبيله او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن للقيق حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا يعني شو انا انا بشر مثل حكايتكم لكنني احمل رساله اليكم الذي أريد أن أقوله هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهز بمعجزات بعض الناس يفهمون من هذا الموقف أن المعجزة الوحيدة التي جهز الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هي القران أما المعجزات الأخرى فلا هكذا وربما استشهدوا بقول البوصيري لم يمتحن بما تعين العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيمه نعم هذا الاستشهاد غلط النبي عليه الصلاة والسلام أتي بمعجزات وكان ممكن أن يسأل ربه فيستجيب له لكنه علم أن قريشا تهزأ به وتسخر وانها لن تؤمن ان نفذ هذا او لم ينفذ دليله القمر انشق هذه معجزه للمصطفى صلى الله عليه وسلم فاذا هذا لا يدل على انه لا تجوز لا توجد لرسول الله معجزه الا معجزه القران كما يظن البعض والغريب انهم يستشهدون ب كلام البوصيري هذا لم يمتحننا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم ونسوا قوله جاءت لدعوته الاشجار ساجده نعم البوصيري تحدث عن المعجزات التي اكرم الله عز وجل بها نعم هذه تتمه الدلالات التي ينبغي أن نقف عليها من سياسه المفاوضات التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي الآن أيها الاخوه ندخل في المشهد الذي يليه من مشاهد السيره النبويه وسلسلاتها سياسه المفاوضات ما اجدت شيئا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عند أوامر الله عز وجل بالنسبه للغايات وبالنسبة للوسائل نفض المشركون أيديهم من أي أمل في أن يثنوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن دعوته فاجمعوا الرأي على قتله نعم. وسعوا إلى بني هاشم وبني المطلب يطلبون منهم تسليم محمد صلى الله عليه وسلم اليه لكن بني الهاشم وبني المطلب رفضوا طبعاً أنتم تعلمون العصبية القبلية عند العرب شيء أشد أكاد أقول أشد من عصبية عبادة الاصنام كيف يسجل التاريخ أن اناسا دخلاء أخذوا شابا من بني هاشم وبني المطلب وقتلوه على مرأى منهم وهم ينظرون ويسجل التاريخ ذلك وهم من هم بني هاشم وبني المطلب فقالوا لا صحيح نحن لا نتبع دينه. ولن نخضع للدعوه التي جاء بها لكننا ايضا نرفض العبر الذي سيسجله التاريخ علينا فرفضوا لما وجدوا ان لا سبيل الى قتله نعم بنو هاشم بنو المطلب ما وافقوا على ذلك اجمع رايهم على ان يقاطعوا المسلمين بمن فيهم بنو هشم وبنو المطلب كيف كانت هذه المقاطعة كتبوا وثيقة فيما بينهم جاءوا بمن يكتب كتبوا وثيقة فيما بينهم وعلقوها في داخل الكعبه تقول هذه الوثيقة أنه لا يجوز لاهل مكة يعني المشركين أن يناكحوا المسلمين وبن المطلب وبن هاشم وان يبايعوهم وان يعطوهم اي سلعه وعليهم ان يقاطعوهم نهائيا نعم مقاطعه تامه تنتهي يعني بالهلاك وتوافقوا على ذلك وكتبوا هذه الوثيقه وعلقوها في داخل الكعبه وحوصر المسلمون ومعهم بن هاشم وبن المطلب في شعب من شعب مكة اسمه شعب بن المطلب طبعا مكة عبارة عن شعاب بين جبال حوصروا كلهم هناك فكان الرجل المسلم يذهب في النهار إلى السوق ليبتاع طعاما لأهله لأولاده فلا يتأتى له من ذلك شيء نهائيا وأبو لهب كان مستسنى من بني المطلب فكان مع المشركين يعني لم يحاصر مع بني المطلب ومع بني هاشم لأنه كان ممن يؤيد قتله فكان أبو لهب إذا رأى مسلما يدور في السوق يتبعه ويقول للباعه إياكم أن تبيعوا هذا غالوا في الثمن غالوا في الثمن وكانوا يغالون في الثمن ويغالون بحيث لا يستطيع ان يشتري يعود الرجل مساء الى داره واهله واولاده يتضورون جوعا وليس في يده شيء دراهم موجوده لكن ما يستطيع ان يبتاع بها شيئا بقي المسلمون محاصرين مقاطعين على هذه الحاله ثلاث سنوات ابتداء من شهر محرم مثل هذا الشهر في العام السابع من الهجرة إلى العام العاشر نعم مات من مات في هذه الحالة وجهدوا جهدا شديدا حتى أخذوا يأكلون ورق الشجر هذه الحالة بقيت على الصحيح ثلاثه أعوى والنبي عليه الصلاه والسلام صابر والمسلمون صابرون وبنو المطلب وبنو هاشم من المشركين دفعتهم الحميي والعصبي ان يكونوا معهم نعم لانهم لم يدفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين ليقتلوه لما مضت ثلاث سنوات ارسل الله سبحانه وتعالى الى تلك الوثيقه المعلقه ما يسمى باللغه العربيه الارض عباره عن دوده صغيرة تاكل الورق نعم فاتلفت واكلت كل اجزاء هذه الورقه ولم يبق منها الا ما فيه ذكر الله اسم الله سبحانه وتعالى طيب وفي تلك الفتره بالذات تلاوم بعض بني قصي طابين من قوانين الشرط <سؤال> طيب لى امتى لك العرب <سؤال> كمان هي عار بحقنا هدول <سؤال> عرب من مكان من عمان عم نشوفهم امام اعيننا ويتضوروا جوعا ويموت اطفالهم <سؤال> ونحن عم ناكل ونشرب ونشمع لى امتى طيب واذا كان يعني هن على دين ونحن نعادي الدعوه التي جاءوا بها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاثناء لعمه قال إن الله قد بعث الارضه على الوثيقه التي كتبها المشركون فأكلت كلها الا أجزاء مما عليه اسم الله فقال له أبو طالب أربك انباك بهذا ولأنتهك قال نعم انباني ربي بذلك فذهب أبو طالب إلى المشركين المقاطعين للرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم ايتوني بالوثيقة متظاهرا بأنه سيوقع معهم عليها وسيدخل معه في القطيعة فجاؤوا بها وهي مطويه قال لهم ان ابن اخي قال ان الارض قد اكلت معظم اجزاء هذه الوثيقه ولم يبق مما كتبتم شيء الا مكان اسم الله فان كان ما قاله صحيحا فافيق وانهوا هذه المقاطعه وان لم يكن صحيحا فانا ساسلمه لكم لتقتلوه قالوا قبلنا نعم وفتحت هذه الوثيقة وإذا بالأراضة قد أكلتها جميعا أصبحت مثل المنخل نعم وعندئذ تلاوم هؤلاء المشركون ويعني ارتأى خمسة منهم إنهاء هذه القطيعه منهم زهير ابن أمية المطعم ابن عدي نعم وأيضا أبو البختريك ابن هشام وزمعه ابن الأسود خلاصة خمسة ارتأوا إنهاء هذه القطيعة كي لا يعني تكون القطيعة سبت عار عليهم وعندئذ قام المطعم ابن عدي إلى هذه الوثيقة فمزقها وانتهت بذلك هذه القطيع هذه صورة من صور الإذاة ولعلها أشنع وأشب أنواع الشدة التي ابتلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طيب هذه المقاطعة أيها الإخوة هنالك دروس ينبغي أن نقف عندها ونستلها من هذه القطعة أولاً هناك من يسأل طيب أما المسلمون فنحن نعلم أن الذي صبرهم إيمانهم بالله عز وجل ودينهم ويقينهم بالله ويقينهم بأن ما عند الله خير لهم من الدنيا وما فيها لكن ما بال بني هاشم وبني المطلب لماذا خضعوا أيضا لهذه القطيعة وصبر هذا الصبر على هذه الشدة وربما جاء من يقول إن هذا دليل على أن عصبية بني هاشم وبني المطلب كانت تكمن خلف دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن محمد عليه الصلاة والسلام كان في السر متعاون مع بني هاشم وبني المطلب أن ينشر دعوته من أجل أن يأتي يوم تكون السيادة فيه لبني هاشم ولبني المطلب على القبائل العربية جميعاً ولا أدل على ذلك من موقف بني هاشم وبني المطلب من بقية المشركين هنا لو كان صحيح أن محمد عليه الصلاة والسلام يؤدي رسالة آتية من عند ربه عز وجل لكان موقف بن ياشم وبن المطلب مثل موقف بن قصي بقية المشركين ولسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم لهم ليقتلوا لكن لماذا لم يسلموا رغم أنه لما ان أسلموا آه هذا دليل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام سرا متفق مع بن ياشم وبن المطلب على أن يسلك هذا المسلك من أجل أن يأتي يوم تكون فيه السيادة لبني هاشم وبن المبطل ربما يقول قائل هذا الكلام وربما قيل ربما قيل لأن المبطل يبحث بأي وسيلة من أجل أن يخترع أكذوبة في حق ديننا وفي حق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ما الجواب الجواب أن كل من عرف العرب في الجاهليه وعرف القبائل العربيه والحميه العربيه عندهم يدرك بكل بساطه سر هذا الموقف هل تقبل الحميه العربيه عند المشركين ان ياتي دخيل وناس فضوليون دخلاء الى بني هاشم وبني المطلب فياخذ شابا من اولاد بني هاشم وبن المطلب لا سيما شاب مثل محمد عليه الصلاه والسلام له نعم مزاياه فيقتلوه على مرء منهم وينظر الى بني هاشم وبن المطلب عين الصغار قتلنا لكم واحد منكم الحمية العربية الجاهلية عند المشركين تقبلها لا يمكن مستحيل تقبل الدين ما له علاقةه ما له علاقة بمحمد صلى الله عليه وسلم يا ترى صادق ولا كاذب المهم أنه ابن من ابنائهم لا يقبلون أن يصطبغوا بسبة عار الزمن كله كله كله يرددها في حقهم فمن اجل هذا رفضوا والدليل على ذلك انهم لم يسلموا بقوا على كفرهم وبقوا على عنادهم فهذا ما يتعلق بسبب او بخلفيات الموقف الذي وقفه بنو هاشم وبنو المطلق ناتي الى المسلمين الذين صبروا هذا الصبر والذين ذكر علماء السيرة وبسطوا هذا الكلام بشكل مفجع يعني أن يخرج الأب في الصباح يجوب الأسواق لعله يعود بطعام ما إلى أهله وأولاده الذين يتدورون جوعا فلا يسمع واحد منهم أن يبيعه طعاما أيا كان نهائيا لأن المقاطعة شديدة في المثاب إن محمد عليه الصلاة والسلام كان يمثل ثورة يسارية ضد الإقطاع المكي ضد الأغنياء والتجار الذين كانوا يملكون التجارات التي نعم تذهب وتجي ما بين الشمال والجنوب طبعا هنالك من يقول هذا الكلام إن محمد عليه الصلاة والسلام كان يمثل ثوره يسار ضد اليمين الاقطاعي المستغل الرأسمالي الكلمات التي تسمعونها ويقولون لا ادل على ذلك من انه الجماعه الذين دخلوا الاسلام بادي ابي بدا اكثرهم كانوا من الفقراء المعوزين نقول لهم ما جوابكم عن هذا الموقف الذي وقفه المسلمون ثلاث سنوات ويرى الرجل كيف يموت طفله كيف يمرض أولاده ووصل بهم الحال إلى أن أصبحوا يأكلون الخبط نوع من النبات لا يؤكل وورق الشجر نعم هل يكون موقف الناس السائرين على الرأسماليين والإقطاع من أجل أن ياخذوا مي... ثروة منهم ومن أجل أن يشبعوا بطونهم يكون موقفهم موقف الصبر بهذا الشكل لك عم يموتوا إن شاء الله عز وجل أن تكون هذه القطيعة مع هذا الصبر الشديد إسكاتا لالسنه المتخرصين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولالسنه المتخرصين على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف نقول هذا الكلام كيف نقبل هذا الكلام وسنجد غدا في قصه هجره المسلمين من مكه الى المدينه وكيف ترك هؤلاء المهاجرون عقاراتهم اموالهم المنقوله وغير المنقوله وتجردوا عن ذلك كله وذهبوا بإيمانهم وعقيدتهم الى حيث ذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الناس الذين يثورون من اجل ان ينالوا سروات ومن اجل ان يرثوها من الاقطاع ومن الراسماليين الجشعين هكذا يفعلون يعني هذا مثل من يعني بيقول المثل العامي بيهرم من الدلف للمزراء فقراء كانوا لكن الآن هم يموتون الآن كانوا فقراء لكنهم الآن أصبحوا ضعشت حالات الفقراء ضنكا ومع ذلك فقد صبروا وصبروا قال طيب بعدين مو انفتحت عليهم البلاد كلها وتحول أولئك الفقراء إلى أغنياء وسيقت إليهم الغنائم من هنا وهنا وهناك وصلوا للغاية التي كانوا يطمعون إليها. ممكن يقولوا هذا الكلام. ما الجواب أيها الاخوه أنا أسألكم بالله، هل تتصورون واحدا من أصحاب رسول الله وهو يعاني من هذا الضنك، وهو يصبر على في القطيعة، وهو يصبر على تركه لعقاراته ولأمواله مهاجرا إلى الله عز وجل؟ هل كانوا يفعلون هذا لأن لعابهم يسيل على غنائم كثرة؟ كانوا عرفانين أنه غنائم كثرة بدات تجيهم يلا مالش إن إحنا بدنا نموت بس ولادنا رح ينبسطوا ويأكلوا من هذه الغنائم هل هكذا كان يخطر في بالهم أي أحمق؟ نعم يعلق بذنه مثل هذا التصور والله الذي لا إله إلا هو لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ما يفعلونه من جهد يبذلون ما يبذلونه من جهد وجهاد وصبر ومصابرة في سبيل تلك الغنائم والله لما وصلوا إليها أبدا بشكل من الأشكال ولكنهم لما تساموا على الدنيا لما تساموا على الزخارف والمشتهيات والمال وما إلى وما إلى ذلك قال لهم الله عز وجل الآن خذوا ما تركتموه في سبيلي وها أنا أعطيكم هذا الذي فاتكم ومعه الأضعاف المضاعفه هذا عادة رب العالمين يا أخي يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين كن مخلصا لله وترفع عن حطام الدنيا وابتغي وجه الله انظر كيف يستخدم الله الدنيا لك كيف يجعل الله عز وجل خادما لك هذا هو الجواب على ما يتصورون والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ان جمعتنا في هذه الرحاب اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم انا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماضن فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك يا ربي بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا وأن تعطي كل واحد منا سؤله يا ربي في هذه الساعة المباركة اللهم انا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جمعتنا في هذه الرحاب الساعه لدراسه سيرته والتعرف على شمائله نسألك به نسألك بحبك له وبحبه لك أن تغفر لنا ذنوبنا وان تصلح اعمالنا وان تصفح عنا صفحك الجميل فلا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في اخرتنا وان تسقينا الغيث أن تسقينا غيثا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين اللهم إن أعيننا ترقب فضلك تنتظر كرمك تنتظر عطاءك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين حاشاك أن تحجب عنا خيراتك حاشاك أن تطردنا من مائدة إحسانك وفضلك مائدتك عامره أبوابها مفتحه لعبادك المؤمنين وغير المؤمنين الصالحين والطالحين أفتطردنا عن مائدة رحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام يا رب كادت الينابيع ان تجف كادت الينابيع أن تجف ما الذي نصنع إلى من نوره انت ربنا لا رب لنا سواك يا ذا الجلال والاكرام اف نهلك يا رب العالمين حاشاك يا اكرم الاكرمين حاشاك يا ارحم الراحمين اللهم انا عبيدك المؤمنون بك الوافقون من فضلك الوافقون من رحمتك وكرمك وجودك نسألك يا رب بحسن ظننا بك ونسألك اللهم بأنك أرحم الراحمين وبانك أكرم الأكرمين أن لا تأخذنا بجريرة فعالنا وأن لا تأخذنا بجريرة فعال غيرنا أيضا يا رب العالمين وأن تجعل من أطفالنا الرضا وشيوخنا الركع وبهائمنا الرتاع شفعاء لنا يا رب العالمين اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة الغراء نتوجه بك إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نستغيث ونتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى اللهم فاشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام أصلح حال قادة المسلمين أصلح لهم حال قادة المسلمين في بلادنا وفي سائر بلادك الإسلامية يا رب العالمين وجههم إلى ما يرضيك ألهمهم رشدهم أعذهم من شرور أنفسهم أعذنا نحن أيضا يا ذا الجلال والإكرام من ذلك اللهم أعنا على إقامة دولتك اللهم أعنا على نصرة شريعتك اللهم أعنا على الدفاع عن دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة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 Sallallahu alayhi Sunday, the hammets, when the law Marlene, you were sinned, Sunday, the hammets,